انت طيب هذا هو انت طيب وغير هذا ما يهن ما يهن انت طيب وش في صاتي ما في صاتي اي شي كنت ساكت نمت عيوني شوي كنت أحلم بي محاك وأنت تحكي واسمعك ما في قلبك كان ساعة أسوعي غريفك اللي قسم ودك معاي تشتكيلي من عناده وتجرح تجروحي زيادة ما كفاك, ما كفاك حتى في حلمي معني ما